حاميم والكتاب المبين إنا انزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا انا كنا مرسلين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 رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ فارتقِبْ يَوْمَ تَأْتِ السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينَ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ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 أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وان لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون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 وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظلين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 تُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ أَهُمْ خَيْرٌ مِنْ قَوْمٍ تُبًا وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا خلقنا السماوات السَّمَاوَاتِ وما وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ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 عزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم تلمه لي في البطن كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سوائل الجحيم ثم.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 فارتقب انهم مرتقبون